وَلَيُنْزِلُنَّ كَمَا ربي إِلَيْكَ وَمَا بَيْنَكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيُنْزِلُ الْفُرْقَانَ وَالْحُكْمَ وَالْكِتَابَ الْعَزِيزَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ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 من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتها أنت أسماء الله بها ما نزل الله بها من سلطان، فاتضِعْنِ معكم من المُتَضِّلِينَ، فأجِلَهُ والذين معه برحمة منا. وَطَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّمُوا بِآيَاتِنَهَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِنَ أَثَرُودَ أَخَارٌ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاءٍ غَيْرٍ قَدْ جَاعُونَ هذه ناقة الله لكم آية فدوأتوا الفيء بالغلا ولا تمسوا بالسوء إغو فياخذكم عذاب أليم.